بوك تو okay, ثلاثة وثمانون ثلاثة وثمانون الماضي ثلاثة الماضي ثلاثة تلفوني يتصل تلفونيا. يتصل تلفونياً. بالتلفونس. لقد اتصلت تلفونيا للتو. لقد اتصلت تلفونيا. بالتلفونس لطّتان تمبون. لقد اتصلت تلفونيا طيلة الوقت. لقد اتصلت تلفونيا طيلة الوقت. دمّدي يسأل يسأل. مي لقد لقد للتو. لقد سألت مي دمانديس. مي تشيع دائما. لقد مي دائما. راكونتي. يحكي. يروي. يحكي ميراكونتيس لقد حكيت للتو لقد حكيت ميراكونتيس لا توتن هستوريون لقد حكيت كل الحكايه لقد حكيت كل الحكايه ستودي يتعلم يذاكر يتعلم ميستوديس لقد ذاكرت للتو لقد ذاكرت مستوديس لا لقد ذاكرت طوال المساء لقد طوال المساء يشتغل, يشتغل, يشتغل لقد اشتغلت للتو لقد اشتغلت. ميلاباريس لا تُتَنْتَعَجَن. لقد اشتغلت طوال اليوم. لقد اشتغلت طوال اليوم. مانجي. يأكل. يأكل. مانجيس. لقد أكلت للتو. لقد أكلت. لا لتوتن مانجون لقد أكلت كل الطعام لقد أكلت كل الطعام